يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاب، وسيأتر سير السماوات والأرض ولا يؤدوا